سوى لي أعلم الله من يعصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في زرريتهم من نبوة والكتاب فمنهم مهتد فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم ق وقفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيم وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَحْمَانِيَّةً بَتَدْعُوهَا وَرَحْمَانِيَّةً بَتَدْعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا الذين آمنوا تتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويجعل لكم نورا تمشون به ويؤفر لكم والله غفور رحيم